ما ننزل الملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا من ظرين إن نحن ننزل الذكر وإن له لحافظون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 بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون